وَإِن كانَانَ مِن قَوْمِن بَيينَكُم وَبَنَهُم مِثَاقُم فَدِييَةُم مُسَلَّمَ فَدِيَةُم مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحريرُ رَرقَبَةٍ مُؤمنِنَ فَمََّم يَجدِد فَصِيامُ شَهرَيينِ مُتَتَابِعَنِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكمَا وَمَ يَقُتُ الْ المُؤمِنَم مُتَِّدَم فَجَزاءُهُ جَهَنم فَجَزَاءُهُ جَهََّ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا, فتبينوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ بتَغونَ عرضَ الحياتةِ الدُّنَْا فَعِدَ اللهَّه مَ غانمُ ككثيره كَذَلكَ كُتم مِن قَبِلُ فَمَن اللهَّ عَلَكُم فَتَبَييَنُ إِ اللهَّ كانَ بِماَا تَعملونَ خبيرا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 وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ قَالُوا